بوك تو شاتات تور سبعة وسبعون سبعة وسبعون كارون داكانو تين ابداو الاسباب ثلاثة ابداو الاسباب ثلاثة ابني كانو لذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل تطة أك أ يجب أن انق وزني يجب أن انق ووزي يت هنا كون مك اب ياار أج لا أكلها لاي يجب أن انقص وزني, لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا اكلها لأني يجب أن انقص وزني. عفري كنو لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا انت لا تشرب البيره؟ عمকে گاڑی চালাতে ما زال علي أن أسافر ما زال علي ان أمي بيار خاتشنا كارو ناماكي غاري جالاتي هبه لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر تمي كانو كوفي خاتشنا لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ এটা ঠান্ডা আমি কফি খাচ্ছি না কারণ এটা ঠান্ডা তুমি কেন চা খাচ্ছ না লিমা ভালা তুশাই لماذا لا تشرب الشاي؟ أمر جاتي تينيني ما عندي سكر؟ ما عندي سكر؟ أمي جاك هاتينا قارون أمر جاتي تينيني لا أشربه لأني ما عندي سكر لا أشربها لأني ما عندي سكر আপনি কেন সুপ খাচ্ছেন না আমি এটা খাচ্ছি না কারণ আমি এটা অর্ডার করিনি لا أشربها لأنني لم أطلبها أبني كأنو مانغ شو لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ آمي أجن نيراميش بوتي أنا نباتي أنا نباتي آمي إيطا خاتسينا كارون آمي أجن لا آكله لأني نباتي لا آكله لأني نباتي